لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونَ فدع ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعباد ليلا إنكم متبّعون واترك البحر رهوا إنهم جندم مغرقون كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آقرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 من الآيات ما فيه بلا أمبين إن هؤلاء إلى قولون إن هي إلا موتة الأولى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 إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين